أنا بدري واخبي كل عميلي ويا والله دي ويا يا قلبي حيرت قلبي ما اللامي ليه ويا قلبي بدي اشكي من نار حبي بدي احكي لك علي في قلبي but Ready? Säkme kälmässä Säkme kälmässä محبب لي واقول خانه